موقع رياض القرآن يقدم. إنما الحياة الدنيا عبود وله إنما الحياة الدنيا عبود له، وإياك منه وتتقوا، يأتكم أجوركم، يأتكم أجوركم، ولا يسألكم أموالكم. اي اسالكم وهيحفكم تبخروا اي اسالكم وهيحفكم تبخروا تبخروا ويخرج اضغانكم فااتموا دعاء تدعون تدعون نتفقوا في سبيل الله فَمِنْ من مِّنْ يَبْخَرٍ وَمِنْ يَبْخَرٍ فَإِنَّمَا يَبْخَرُ عَلَى النَّفْسِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَتُمُ وَاللَّهُ الغني وآتم والله وني و آت مال خطرات و آت تتوالو